سابقاً في نهاية العالم وما بعدها سوف يلقون في جهنم التي مواصفاتها سيتم هذا الإغلاق عن طريق أعمدة متداخلة مع بعضها أما حينما نقول فلان زاهب بالصيغة الإسمية أي أنه لن يعود من مواصفاتها أيضاً أن الخروج منها عملية مستحيلة والبشرة للمؤمنين أنهم ليس لهم أي علاقة لا بجهنم ولا برؤية جهنم لأن الله لا يربط اسمه مع الشريرين على الاطلاق، لأن الحال في جهنم هي حال غير مستقرة فلا موت ولا حياة وتبدأ السوء من بداية الذهاب إلى جهنم، وهي على أربعة مراحل. المرحلة الأولى هي السوق. السوق هو التوجه بأمر كلامي. قالت على ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء أي عطاشة. وفي سورة الزمر وسق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ نلاحظ أنهم يذهبون بشكل فوضوي وعشوائي. بالمقارنة مع الفوج الزاهب إلى الجنة قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرى في وسيق الذين اتقوا ربهم، نجد أنها متوافقه مع أوزان البحر المتقارب فعول فعول فعول فعول وكان الزاهبين إلى الجنه زاهبين بموكب رسمي واستعراض خاص أي موكب يليق بهم ونلاحظ الفوضوية وعدم الانسجام في الزاهبين إلى جهنم وسيقى الذين كفروا إلى جهنم زمرة بعد اقترابهم من جهنم يشعرون بالمصيب التي هم زاهبين إليها فيبدأون بالتلكئ والتراجع تقوم الملائك الكرام بعملية الدع أو الدفع الشديد قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعى وبعد عملية الدع ورفضهم الذهاب إلى جهنم، تأتي مرحلة السحب. كيف؟ يتم ربطهم بالسلاسل والحبال الطويلة ويسحبون على وجوههم حتى جهنم. قالت تعالى: إن جعلنا في أعناقهم أغلالاً، فهي إلى الأزقان، فهم مقمحون. وقال: فإن للذين ظلموا زنوباً مثل زنوب أصحابهم. فما هو الزنوب؟ الزنوب من كلمة الزنب. أي هو الحبل الطويل لذلك يسمى الدلو في البئر الذنوب يقول الشاعر علي بن الجهم من العباسي أنت كالدلوي لا عدمناك دلو من كبار الدلاء طويل الذنوب إذن بعد عملية السحب على أبواب جهنم يتم عملية الإلقاء إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور أما أسلوب العذاب فيكون بحركة متنقلة بين الحرق في نار ولهب جهنم وبين الذهاب إلى تناول شجرة الزقوم وشرب القازورات والماء الذي يغلي الذي سماه القرآن الكريم الحميم قال تعالى في سورة الرحمن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن إذا العذاب أسلوبه هو طواف متنقل بين جهنم وبين الحميم الآن أي الذي يغلي قال تعالى عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إذن من بعد الزقوم وبعد شرب الحميم يعودون إلى نار الجحيم أما من شدة العذاب أيضا يكون الثياب من نار قال تعالى قطعت لهم ثياب من نار أما السرابيل الطويلة فهي من القطران أو الإسفلت السائل الذي يغلي قال تعالى سرابيلهم من قطران أما أنواع العذاب فهي مختلفة جدا ومتنوعة. أولها التخاصم بين أهل النار زيادة في لهيب النار وزيادة في شرب الحميم وأكل الزقوم. هنالك تخاصم بين سكان النار ليزيد العذاب عذابا. قال تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقال كلما دخلت أمة لعنت أختها فهذه الخصومة هي جحيم فوق الجحيم الأصلي النوع الثاني هو مرحلة عدم الاستقرار بين الموت وبين الحياة قال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا النوع الآخر هو السعير وهذا النوع مخصص للشياطين وأتباعهم قال تعالى عن الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وهذا النوع من العذاب يدعو الشيطان أتباعه ليزيقهم هذا النوع من العذاب قال تعالى عن إبليس إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير النوع الآخر هو سقر وهذا أشد أنواع العذاب لماذا؟ لأن هذا النوع من العذاب يحرق حتى الرماد قال تعالى وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تزر تبخر حتى الرماد ويكون هذا النوع من عذاب سقر بالسحب على الوجه داخل النار قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم زوق مس سقر النوع الآخر هو الضرب بمقامع الحديد المحمي عليها بالنار قال تعالى ولهم مقامع من حديد النوع الذي بعده هو نار السموم بفتح السين ما هي نار السموم؟ هي خلائط ومزيج من أشد أنواع النار حرارة وهذا النوع خلقت منه الجن في السابق قال تعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم ما هي نار السموم؟ هي نهاية لهب بالنار فالجان خلقوا من نهاية لهب النار بعد نهاية لهب النار يأتي النور الذي خلقت منه الملائكة فالجان من نار السموم والملائكة من النور لذلك هم متقاربين تقريبا بالترددات الفيزيائية فلذلك الجن قادرين على أن يسمعوا للملائكة الأعلى أما الإنسان فهو بعيد عن هذا المجال لأنه خلق من صلصال كالفخار فرائد فضاء مثلاً لو وضع أزونه في السماء لن يستمع إلى الملأ الأعلى والمؤمنون يحمدون الله في الآخرة أنه حماهم من هذا النوع من النار قال تعالى على لسانهم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم النوع الآخر هذه النار اسمها القرآن الكريم الحطمة ما هي الحطمة؟ هذه النار تعذب على قدر أفكار الكافر تعطيه هذا النوع من العذاب. قال تعالى: وما أدراك مالحطمة ما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة فهي تعذب بقدر الزم وكأنها سبحان الله مبرمجة على هذا النوع من الكافرين. النوع الآخر من العذاب هو السجر. ما هو السجر؟ السجر هو الاحتراق ذاتياً. فمثلاً الحطب يسجر داخل النار لأنه هو الذي يحترق قال تعالى عن الكافرين ثم في النار يسجرون وقال فإن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم والحصب هو نوع من الحجارة أما الجن فسيكونون لجهنم حطبا لأنهم خلقوا من ذات الصنف من النار أما الناس سيكونون وقودا إلى نار جهنم عن طريق السجر والاحتراق الذاتي النوع الأخير من العذاب هو العذاب المزدوج قال تعالى هذا فليزوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وقال تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة إذن هناك أيضا عذاب مزدوج وليس عذابا واحدا وهذا نوع مختلف عن أنواع العذابات الأخرى أما الخلود في جهنم فنوعان النوع الأول لم ترد فيه كلمة أبدا قال تقول الآيات خالدين فيها فقط دون ذكر كلمة أبدا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إذا ربما هذا الصنف سوف يخرج في مرحلة زمنية من النار أما عن الكافرين فقد وردت عدة مرات خالدين فيها أبدا تخص الكافرين حصرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعير خالدين فيها أبدا لماذا؟ لأن النار أصلا قال تعالى وعدت للكافرين رأينا كيف أن الذين غضب الله عليهم سيكونون خالدين في دركات النار وجهنم أما الذين رضي الله عنهم فسيكونون أيضا خالدين في درجات الجنة التالية Thank you.